وقالت إن يبدوا النصى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم يغفر, يغفر لمن يشاء رانتي من نرسل وپن لم لنكر انا والله على كل شيء قدير وإذ قال وَجَادَنَكُمُ دُكَاوَٰتَكُمْ مَا لَمْ يَرْتِئَ حَنَّ مِنَ اللَّهِ يَا قَوْم ta carule ti kad Wa in